وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مليئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم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 للجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللسائ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة للقرب واليتام والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولا نَعْرِفُهَا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ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 فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما الشدث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالبا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريباً ثم يتبون منه قريباً خلائقاً توب الله عليهم وكان الله عليماً حكماً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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَخَذْتُمُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقَالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأُخْتِ وبنات, الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات النساء. وربائكم اللاتي وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبناءكم الذين من أصلابكم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 وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَسْتَبِقُوا فِي الْخَيْرَاتِ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ سَتَمْتَاعُونَ بِهِ مِنْهُ النَّفَائِسَ آتُونَهُمْ أَجُورَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنْكِحُوا هَؤُلَاءِ نَبِي إِذْنِ أَهْلِهِنَّ لِوَأَ تُؤْجُرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حُصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات فعليهم نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأتصبر خير لكم والله غفور رحيم.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 فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بِهِم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفا ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ وَالذِينَ كَفَرُوا عَصَو الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضُ, تسوا بهم الأرض وَلَا يَكْسُمُونَ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 أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 اشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكر من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا دليلا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 ولا هديناهم صراطا مستقيما وما يفعل الله والرسول فأولئك مال الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سبأت الأو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يضطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول أنك ألم تكن بينكم وبينه مودته يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فَٱقْـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ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 ألم تر إلى الذين قيل لهم قُفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمَّا كُتب عليهم القتال إلا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كسبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فسيلا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 وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الَّلَّهُ لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ وَلَا يَجْنَعُنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي مُنَافِقٍ فِي وَاللَّهُ أَرْقَى بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهَ وَمَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَالدُّولَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَسَقُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَقْبُلُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدَّا يُهَادِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فَإِلَّا مِعَتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُو إلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَقُفُ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَقُتِلُوْهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وما كان للمؤمن أيقته لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قَتَلَ لمؤمن خطأ فسحر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 فعند الله مغامم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 فسهم قالوا في مكنتم قالوا كن مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هؤلاءك مأواهم جهنم وساءت مصيره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 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي أَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ إِنْ خَفْتُمْ أَيْ أَخْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ خَلْتَكُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ خَلْتَكُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ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 فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ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 ومن يكسب اسمًا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثمًا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت نصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّظَلَمْ ضل دَاعِيا إن يدعون من دونه إلا إنسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأؤمننهم ولا أمرنهم آذان الأنعام ولآمرنهم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غررا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 فَأُولَئِكَ يَذْهَبُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْسَن دِينًا مِنَ الَّذِينَ أَصْلَمَ وَجِهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَنِ اللَّتِئِبَ رَاهِمًا حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِمَ خَلِيلًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يختيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي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 وَإِنِّمْرَأَةٌ قَاسَتٌ بَعْلِهَا نُشُوزٌ أَوْ إِعْرَاضٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيِّ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيِّ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَةً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْبِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْمِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ مِيلٍ فَتَلَوُّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ الْيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ الْيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا الْيَهْذِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَسْتَخْدُمُونَ الْكَافِرِينَ أولياء يتقون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يخافوا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدار في الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 إن تبدو خيراً أو تخفو أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء إن فإن الله كنعفو قديرا إن الذين يكسرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 وقلنا لهم لا تعذوا في السبت وأخذنا منهم مساقا غليظة فبما نقضهم مساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم لأن بياء بغير حقه وقولهم قلوبنا غلف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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّن مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَلَا يَقْتُلُونَ يَقِينًا بَل رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِكَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا تَغْرُبُ الْمِنْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْرَهُمُ الرِّبَا وَقَدِّمَهُ عَنْهُ وَأَسْلَمَهُمْ أَمْوَالًا نَاسِبَ الْبَاطِلِ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 وَهُوَ رَبُّ سُورِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنْ تَرَوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهُنْ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تظلموا والله بكل شيء عليم